My <laughs> phone <laughs>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 تحس بحكمتا فيها لعل خير ننطقها ولا ندرب بخباياها على كثر الالم عندي امل ومهما صار ومهما عيشتي جهه تهون بدمعه الشكوى اذا لله ببكيها يا رب ان كنت في الدنيا من اللي ذاق بلواها واها فهون بالرضى عندي مشاكلها وبلاويها يا رب اكتب لنا عيشة وميته انت ترضاها ولو دنيا لعل خير تكفيها لعل خير ننطقها ولا ندرب خباياها Ale... سلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفوا تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي